واضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِنَّا فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ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 وما كنت ثائيا في أهل مدينة تتل عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذن دينا ولكن رحمة من ربك لتدرك قوما ما أتاهم من نذير من قبلك ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون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 وإذا يتنا عليهن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السيئة ويدرؤون بالحسنات السيئة ومن ما رزقناهم ينفقون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 وما أُوتيتم من شيء فمتع الحياة الدنيا وزينتها وما عد الله خير وأبقا فلا تعقون أَفَمَوَعْدَنَا هُوَ عَدَّا حَسَنًا فَهُوَ لَقِيْهِ كَمَمْتَ عَلَاهُمْ تَعْلَى حَيَاتِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ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 ونزعنا من كل أمة شهدا فقناها تنظرها لكم فعلموا فعلموا أن الحط لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم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 فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا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 من جاء بالحسن فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عمروا السيئة إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لрадك إلى ماعد. قُرَبِّ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ